اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين وعاملين يا رب العالمين وفقنا لما تفقوة رضا إنك على كل شيء بديد فجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلي على محمد وآله قال عليه السلام فصل وله ألفاظ وأسباب فصريح لطه ما لا أحكمل غيره كالطلق الصريح من ألفاظه هذه ما يحكمل غيره الحر فيه موضوع له ها أنت حر والله أعتقدك والله هذه موضوع له نحو يا حر ها وأنت مولايا نقال الخبر عندما ولا خبر ما استمر امبارح ما يحتمل السيد لا لكن يقول وين ما عاد ما بلاش الله ما هو ما من السيد إلا للعبد ما هو العكس ما سابرجه مولاه هو ما يحتمل غيره ما من السيد ما هو محتمل ما من هذا السيد هينيقول العبد يقول العبد مولاه معناه أن الحرب معناه قال الناس بيطلقوا مولاه على العبد كيف العبد قال العبد ما ما هو ما هو العبد اللي بيقول الحين لا لا سيد بيقول العبد بيقول ايوه زين خرج من باب الموضوع هذا ما عبد يقال العبد لا لا ما العبد تعالى ما قال بس عت قال عبد ما ابلا يقول هذه قطعة بس موضوع أهل المعتد موضوع أهله إذا أطلقت على العب أو ولدي لكن بشرب لا يجهوه يجهو هاي. دعوه هل يجعوه؟ هل يجعوه؟ هل يجعوه؟ ولا يجعوه؟ هل قال فإن كذبه الشرع ثبت العتق للنسب لتي <تصفيق> <بيتي> الحال وحسنت <تصفيق> لا أعرفها صريحة مثلا الصريحة الطلاق لا أجتم ماذا يهمى ليهما هو الصريح <تصفيق> إذا قال أنت ولدي لدي إذا هو مثلا مشهور النسب لتي الحال فهذا الشرع كذب إذا هو مشهور فإذا هو فيتي حاله عتق عليه ولا ثبت له النسب أما إذا قال أنتو ولدي وهو ممكن على الدعامه ولا عدولك يعتق يعتق ويثبت النسب اه عمل عدك قاعهم ما حساب رجي ولده وخطر حق سلام الله ولا عبد وجلال يعني النسب بسبب انا علاش النسب بسبب لاقده الدعامه هاي ابنه خلاص عتر <صفيق> ها؟ الولاد هذه عده عده عبد الله وقعوا بقع العبد والأولاء فضر الله تجود الدعاء قلنا إن كان بيكذبها الشرع وإن كان ما هو مكذب لها الشرع ما يومها نسب معروف. والدعاء قال يا ولدي فإذن يثبت النسب ولا والعهد في آن واحد قال إن ثبت العهد ولا النسب يعني ولكن صريح إلا إذا ما هو مساب النهي الداعي أول أو عقلوب بطل ما إذا مثلا جاء العقل إيش أي جاء أكثر مني إذا ابطل كله بطل النسب ولا والعهد Vakina je tu a يخبر. من, من قصد هو الكنية عن العثق وقد على عليه. هذا لأنها ما هي إلا كناية ما هي صريحة. وإن ما قصد ما صبر ما وقع. قال وهو حر كذلك شنها كناية. قال سئل قالها هو حر. ومحتمل إنه يشتينها كده عتقه ولا أنه حر في نصه الله قال هو عبد كلان ولا كذا مثل هذا قال حدا رميه وقاديه لكن ما جاء واحده لا يشيله عليه ولا باي باقي يضمه لا وقال كذا يا يتخلص من من ذي الظالب هذا الصلاة كذلك؟ لا يجيه كشته؟ ما انا لا حدا بين لا يشل ما حرب يصريح يصريح انا ها يعني ماهو كنايه اللاحيني نقول لا اي بعد قال حجر من القادر ما قعد قال كلب الحين دلوقتي سأل عن ماله وقاله قال هو بلقى لا يشل له على ما يقع كذا بدو كذب إيه بدو خلاف الوضع قال إلا الطلاق وكنايته ما يقع عن لاك علقت ذاك الطلاق تك ما بس طلعت هنا يا هلال سوري كبرت في الطلاق ادالني استنى قال لا بلاك صاروا radical طالب قال إلا قال بأسبر كناية في الطلاق في الطلاق اجيبني يا لا يقع فيها ما ألطب. لا يا قال هذيك تمرص قال اطلع دكا اطلع دكا تسبور يا في الطلاق قال أطلق تطيح. حبلك على ديك. ها. قال ما يصح ألفاب الطلاق تكون عد. <تصفيق> لا ما قال إلا ألفاب الطلاق صريح هو فلا يصح أن يكون صريح ولا كناية للعد. <تصفيق> مشتركين. لا لا. <تصفيق> قال إلا أطلق أطلاقتك بيصبر يكون كناية فالطلاق ويصح أن يكون كناية فالعيف وبيعك لا يجوز وأنت لله إذا قال بيعك لا يجوز ما قدوه ما قدوه يعتاد لك وإذا قال أنت لله ما يصح لا يكون لله كل الناس لله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وأسبابه موت السيد عن أم ولده ومدبره مطلق. <تصفيق> هذاك الأول ألفاظك عبد الله. قديش سبب لل للعك؟ قديش سبب للعك؟ ولو ما وقع. لو ما وقع شيء من ألفاظه، ولكن نهاية العك. أسبابه موت السيد عن أم ولده. إذا قد عبد قالباه. عبد قالباه. في ماذا؟ لعدت الطلاق والتنائكة وطالعة هي قد سبرنا أطلقته قالوا لقد بس في ماهنها تقعد في كناه في, في الطلاق وكناه في العطاق هو يشتي منه حين قال أنت لله موجود لأنه ما بيستعمل الأولى لغة المنصدر الأول. ما هو كناه ما مستعمل في لا لا فلا لا لا السلام اجبروا لي الفاظني يا ما أقال مستعمره موت السيد عن ام الولد إذا قد وطيها جاءت بولد واذا مات عنها عتوك. وكذلك المدبر إذا قال تحر بعد الموت يعرف أي قديم قديم مع ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما ما هو ما هو ما هو ما هو لا هو مختلفين بي، هذا هذا اختلاف. ولا ما المذهب إنها ما يجوز بيع كلها. هو بدبر ولا ما. الله قال سواء ما ت مطلقة سواء ما يعني أحد في عنده. ولا ولقت <تصفيق> <تصفيق> الله. ها وعن أولادهم الحادثين بعد مصيرهما كذال. وكذلك إذا مات عن أولادهما الحاصلين بعد التدبير وبعد لا بعد كون دي أم ولد لا يجالها أولاد من غيره ما أسابر هايكا ما أسابر يزويه ما بلايه ده مثلا بتصيبه كل بخص ما بيسبر ما يسبر ولا يزويه أزيدي أنا سيد إذا وطقة بالملك سيد إذا وطقة متى بالملك وجعله حر على عقل لا لا حر بدو ذي أم عندكم الولد خلاص إذا جد السؤال جاب بدو أم ولا عتقها ولد لا لا الملك هنيها خلاص أنت وين قالوا عن أولادهم الحادثين بعد مصيرهما كذلك غير ماهم منه إذا قالها أولاد من غيره بعد ما قدياش أم ولد له فإذا أولاد هؤلاء فالأولاد نفسهم إذا مات عنهم أحرم. ما هم أحرم إذا هم من قبل ما ماهم أحرم أولاد من قبل ما جاءنا ولد ماهم له ماهم أولاد له أولاد من غيره إن إذا قتُصبت مثلاً وقالها أولاد بعد ما قتِ أم ولد، قال أولاد عبد دولا، هذي يقالها، فإذا مات عنهم عتبوا، يتيحها، اعتبروا مع، إيه، اللي موتوا الجمعة، الموت الصيف الموت الجنة، كيف يموتوا؟ أتاري الله جالسين أنا، إيه، مش بعده بعد موتها. أو بيتقهى إذا عتوت عتوه، آه. وبموت سيدهم بعد ما تقول، إحنا ذل في موت له، السيد إذا ما كسيده، عتوه، عتوه. مشي ليش حبيهم لا حين موت, سيد. موت لا ما هو هذا ما بلقال. يعني فلأ عتوهنا بيتقهى ما تقول. إيه إذا ما صح طبوا نقولوا اي بعد ما تموت انا اذا ما تقابل قبل السيد طبوا سيدهم اي سيدين بعد ما تموت بعد ما تموت يعني اشارت انها ما تقول لو ما تموت السيد ولده ولا لا لما يمابلهي <تصفيق> دا ما بعد موته ولما هم بده السيد على كل حال يعني هي ماتت قبل السيد سواد ما اتعمل امامنا ما قالوا يعني ما السيد تكمل قلنا هيذا قرى متن المتن وعن أولادهما قالوا عن المدبر والأم والولد بعد مصيرهما كذلك اذا مات السيد بعد مصيرهما حصلوا منها بعد هذا معناه ان اذا مات السيد بيعتبر هذه من غيره اي قلنا لمناعتك وبعت قها السبب السبب انهم يعتقوا بعت السيد ولا بعتقها قاح هي حر بعد الحين اذا اكدت له كل بعد ابو جهالها لا تقعد لها ها كان في دا اذا تلعب اذا حر لو حر بده حرنج ومحره بده معتق فإذا أجدوا مدبر حكمهم حكمة آه. آه. إذا أعتق عتقوا من ذل حالته من ذل مدبرين ده ده ده ده فلا كانوا من ذل إلا ما يعتقبوهم ولا آه. حكمهم حكمة آه. ولا قبله حكم الرك قبل ما تمثل أم الولد والمدبر حكمهم حكمة لي أيها عبيد لكن ما هم أولاده لا تقدرونهم أولاده للأسير أل ouais. ما بالشي عبيد من مقتصبين ماهم شي مقتصبين ما بلا عبيد ما بلا كان فراش منهم ما بشي فراش ما دامهم اقتصب حقوا بأمهم أمهم اه جهاله هذا يعني له قال يبقى قال من بيعهم فلا يجوز يعني احكامهم احكام الرك إلا في, في البيع ما قد حكم امهات ومثول المالك به بنحو الاطمئن كذلك هذا سبب من اسباب العتق بعدها وقال لا لا احتراز من البيع وين قبلن؟ قبل قبل لا حكم الركى قاطبة كان هو مع ذلك ها بعد المالكي به بنحو لطمن إذا مثل به وضم وجهه لا مثل به بأي تمثيل لا يعني لا حين مثل به يعمل فيها عمل ما ماشي تاتيب شهر شهر عمال عمال هيني لطمخ في وجهه ولا ما هو أي عمال عصاها خطفة ها؟ عصاها خطفة والآخة خطفة والآخة خطفة والآخة خطفة طريقة بي الناس عاده. لا ما هو الله يكسر يده هو الله يسمبر بشيء هذا كلها مثلا ها قال في يوم روى إلا يرافع يعني يوم رأ السيد باعتاقه ولو ما لكن ما يعتق مباشرة. فإنت مرة دفع الحاكم ولا للسيد إذا ما تمرد ما رضي فالحاكم مذيع يعتق. والولا للسيد. لا في المحل ان عندك عبيد ان شاء الله الرحيم المحرم اذا ملكها عتب عليه لا المحرم باشا المحرم لك ترجيدي رحم ما محرم عليك الناس ابلحنا بدنا نسميه محرم بسموه محرم بقولوا محرم حرام ونحرمهم محرم لا, لا،, لا. لا،, لا،, لا. لا،, لا. <تصفيق> أيوه حرب ما هو الله رحمة ما هو ولكن إيه حرب يوصلها ها قال سواء ملك جميعها وبعضها لجميعها وبعضه الملك ده إيه ملك البعض ولا ملك الكل فيعتق عليه ما ذنبه شر ما يحتاج له يضمن لشريكه إن اختار التملق يضمن للشريك إذا هو ذي راح باختياره يشتري ما دخل به بغير اختيار أه. ما هو انت ما هو انت. أنا أنا أنا المشتري لا انت مشتري. تعب تعب. انا تعب لي ما هو بالنسبة لي انا إذا اخترت روح تشتري. ما دخل علي بغير اختيار قال هو باختيار قال لي يضمن لي لشمي... الشركه ان اختار التمل أوه. يعني دخل باختيار راح اشتري الشريك انت اشتري واحد محرم عليه لا اشتري واحد محرم عليا اه وشه لي يا ده وا و... و... و... و... انا اضطر اني التملك في على ما رضينا نبيع هذا ولا لا ما ما المشتري اشتراه باختياره ما دخل في اه ورد والله غير اه ان مؤسرا في الاشتراك هو اذا يضمن للشاري انا بقى بدي اجه اه, أه. انا لدي انا عليا بغير إذنه نلاقيه بإذن الشريك اشتراه ماله ماله ما إذا اشتراه بإذنه ما يضمن وإلا سألعبد إذا جاء مع الشريكة ما دخل في ملكي بغير اختيار ولا بأذن له بأذن الشريك بأذن الشريك, الشريك؟ فإذا ما هو ما هي ما يغمر يدخل بالورث يس يسعى عبد فيه بشكلها ما له ألا عبد غير هو العبد ذي ذيعته وإلا يعني لا هو معسول ولا ولا بأذنه ولا بدنا في ما عاد ما يضمن ولكن يسعى العبد ها انقضاء حيضتي أمي ولدي الذنبي بعد إسلامها هكذا ذنقبت حيضتين بعد ما قد أسلمت هذا الأمهل التي هي الذنبي في ذنقبت حيضتين قبل ما يسلم عتو قال قال إن لم يسلم فيهما فيه أما إذا أسلم رجع الحيضة ايها وتسعى لسيدها تسعى بقيمتها للسيد إذا عتقت في الحيضة الدمي ما إذا أسلم ما أسرم إذا أسرم رجع أم ولد هي أم ولد الدمي ما هي Okay. <متصفيق> <تصفيق> لا لا لا على على باع <متصفيق> <متصفيق> <على باعل. متصفيق> لا <ما> <متصفيق> لا لا لا ما هو ما <متصفيق> <جبر> على على قال دمي قالوا اني عندنا عبد الكافر بغير امان دارنا فاسلم قبل ياخذ قال كذاك هذا السبب دخول عبد الكافر بغير امان دخل دارنا واسلم وما ما يعني آه, آه. آه يعني تدخل عليه الحين نحن هذي من الجير أنا يا حنا طالع عبد الله الله الله تقبل نظرك الله الله بإذن سيده ولا دخل بغير أمان لا دخل بأمان لكن ما هو بإذن سيده حبيب دخل وصل في الحدود تأمن من واحد. هي والقاسر. هذا أسلم في بلاد فهاجة. هل هو الأمان لا لكن لا بإذن. هل هو الأمان كيف؟ هو الثامن من واحد من المسلمين. خلاص إذا قد أمنه واحد. يعني يقول لنا في يورته في سنة. دخلوا في أماني. لا ما يبلغه الإسلام. لا يبلغ الإمام. لا أي واحد. نعم. لا يزوروا لا خرج من دار الحرب. من لا خرج من دار الحرب. على هو في دار الكفر. في دار الكفر. في دار الكفر ما عليه. عندك بيعتقل أو كافر، المسلم. قال <تصفيق> <آه. تصفيق> والله أسلم فهاجر لكن لا بإذن السيد قبل الاسلام سيده هرب اسلم في بلاده وهاجر فإذا يعتك انه يجيد الله ها قال و ب بيع ورد ثمنه هاجر لكن لا بإذن السيد <تخل> وقبل ما يسلم سعيد. قدي أسلم قدي قبل. أسلم في دار القفص. دخل بلادنا. <تصفيق> بدون سلم. آه. كده. <تصفيق> أسلم قبل الدخول <تصفيق> <تصفيق> قبل ما يدخل داره سلم. قال أسلمه فهاجر بعد. سلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سعيد. ما قدي أسلم. إيه أسل... لا إذا أسلم سيده قبله، فإذن هو هاي، وعبد له ومعنى عدد في بلاده. ما بلاد أسلم قبله؟ ما بلاد أسلم قبله؟ ما بلاد أسلم قبله؟ ما بلاد أسلم قبله؟ ما بلاد اه قال يباع ويلا تمنى له السيد إن أدل له بلد بلا تكفوا لا التغيير جمع اسلام سيده لا هو لا الثنتع عده ما قا فإذن قبله، آه، قبل شيء يو بالخروج، بالهجر قبله لا، قبل الإسلام سيد. قبل أذن اليمن سيدة. لا أذن الهجرة. قبله فالهجرة، فالخروج. فإذاا عاده عبدله، ما بلا يبيعوه، يرده لها القين، ما يعتق في ذي حين به أذن. بصل. هو حربي ذاك، ما يروعه من جاهل. كه؟ ما يروعه ذاو هو حربي. راعه اه انا رافض ايوه جارب. عاده الملكه ينعده ما رافض الحق لا هذا هو هذا انا في اداره الفصل يعني المفروض انا حضره مو دار فهمت رافض هذا الشيء مع هدف عندك 200 300 تمام او بده يجي حديث باقي ها دار خلاص دار ها اذا طرق خلاص ما له معنى انه اذا خرج من بينهم دخل دار الاسلام ما اذا اذل الله لا الا اذا قل رضي له ما دخل بلادنا هو إيه؟ اه في وزد بامان دخل بامان وهو عادل للسيده فاذا عدمك لكن اذا دخل بلادنا هو بغير ذن سيدها و بغير أمان واسلام خلاص عتوك ولا بأمان ولا هو هذا لها ولا هذا اللي سيده قبل الإسلام زيدة وما بلا تقيده تيه بس ها قبل الإسلام زيدة هاير قبل الإسلام أسلم وهاير كلها قبل الإسلام زيدة كلها ثلاث ما بلا إسلام وهي قلها ويش عدد خلال ولتين إذا دخل بغير أمام ولا دخل أمام قبل الإسلام لا ما قال ده عندك سرده أسلم هاجر قبل إسلام, لا سيد. سيدة. سيدة. فهاجر قبل إسلام هاجر ذا الحين ذا الحين إذا أسلم وسيده قدوم مسلم ولو ما قه هاجر فهو ملكه إيه دريت إيه هاجر قبل ما يسلم سيد ويجا يسلم سيد وأسلم لا, لا قبل ذا الحين لقد بدو في بلاد بدو في بلاد القفر أسلم سيدة ورجع أسلم هو هو الملك سيدة لأن إسلام سيدة متقدم ولا أسلم هو وأسلم سيدة بعده قبل ما يهاجر معدهم الكله قبل لا لا بد أن يكون إسلامه متقدم للإسلام سيدة ومتقدم للهجر لا متأخر من الهجر إيه أسلم وليها وهذا يك الساخر